ربكم ورب آبائكم الأولين، بلهم في شكّي العبد، فارتقِ بَيْوَمَا تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشِ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.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 رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن ترجمون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 وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِكِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمن شريرين فأتو بأبائنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبعون والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 ما الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى